السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع ما زال الحديث مستمرا وما زال الصراع مستمرا في حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام والذي ترك بلاد الرافدين وانتقل منها إلى بيت المقدس وتحدثنا عن نجاته هو ولوط ابن أخيه وهذه الرحلة التي كانت بعد نجاته من الإحرق واليوم إن شاء الله رب العالمين نستأنف هذا الحديث ونتعرض لمواقف أخرى كثيرة من سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال الحمد بك أستاذ تحدثنا المرة السابقة دكتور جمال عن المرحلة الاولى وهي الخليل في, الراف في بلاد الرافدين، ثم انتقل بعد نجاته من الاحراق الى بيت المقدس بداية عرفنا من هو لوط وما هي الارض المقدسة ولكن بقي ان نتعرف على كيف عوض الله نبيه بعد أن ترك بلده وأهله وكل ما يملك في بلاد الرافدين وانتقل إلى هذه هذه البقعة كيف عوضه الله تعالى الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده والذي علمنا سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله لا صبغة الإسلام صبغة إفراهيم عليه السلام واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فقول لا إله إلا الله تفلحوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما رأيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فرب العالمين يقول في كتاب الكريم وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له اسحاق وعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريتهم ومن ذريتهم ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واشتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك فضى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختده قل لا أسألكم عليه أجر هو إلا ذكر للعالمين ربنا سبحانه وتعالى أبداله دارا خير من هذه الأرض التي يعني لم تقبل الإسلام وأبدأ له أهلا من عليه بالذرية الصالحة مر عليه بإسحاق ويعقوب كل الأنبياء الذين أتوا من ذرية إبراهيم عليه السلام بعد يعني من الله عليه بهذه النعمة والانتقال للأرض المقدسة وبعدها إلى أرض بيت الله العتيق في مكة المقرم إذن فقد أبدله الله بأرضه أرضا قال عنها ربنا سبحانه وتعالى إنه بارك فيها وهي بلاد الشام وفلسطين وهذه البقعة المباركة وأبدله أيضا بدلا من أهله والكفار الذين كانوا في بلاد الرافدين بأناس أو بأمة كاملة هي خير أمة أخرجت للناس وكذلك أبدله من أهله بأنبياء الله الذين يعني ورد ذكرهم في الآيات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي دكتور جمال حننتقل للمرحلة الثالثة من حياة إبراهيم عليه السلام وهي انتقاله وزوجه سارة إلى مصر بداية لماذا هاجر إبراهيم عليه السلام هو وسارة إلى مصر أو لماذا ذهبوا إلى مصر؟ يعني المصادر يعني لا شك واضح من أن الله سبحانه وتعالى ينقل إبراهيم خط إبراهيم من مكان إلى آخر لحكمة ربانية الله سبحانه وتعالى يعني أذن في ميلاد وتربيه ونشأة إبراهيم على أرض الرافدين وأزن في هجرته من أرض الرافدين إلى الأرض المقدسة وإذا بيل الله عز وجل تنقل خطاه إلى أرض مصر لحكمة الربانية المصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا وإن كان النص الذي ورد عبارة عن حديث في صحيح البخاري روي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يروي لنا الخبر الوصول يعني اللي هو سفر ابراهيم عليه السلام وامرأته او زوجه سارة الى ارض مصر هذا م. هذا الخبر يروي ليس سبب الهجرة او السفر ولكن الحدث نفسه ايه اللي حصل لسيدنا ابراهيم في مصر عايزين نعرف من الذي كان يحكم مصر انا وما الموقف الذي دار بينه وبين إبراهيم وزوجه يعني هو الـ الـ الخبر تحديدا لا يوجد أسماء لكن قالوا جبار من الجبابر يعني جبار من يعني الذي روى الخبر هذا رسول الله محمد صلى, صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وح يوحى علم ذلك في كتاب لما قال ما فما بالقرون الأولى قال عنده عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى من ضمن هذه المعلومات التي رواها محمد صلى الله عليه وسلم هو الخبر الذي رواه عنه لأن بينه وبين إبراهيم حالي كم قرن من الزمان ده إبراهيم عليه السلام القرن 19 قبل الميلاد ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السادس الميلاد عالي 2500 سنة المعلومات هذه من علم الله عز وجل تروي لنا الخبر الذي رواه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصل إبراهيم إلى مصر وكان يحكم بها جبار من الجبابير وكان بصحبة إبراهيم عليه السلام زوجه السار لا. وكانت من أحسن الناس وقد أرسل جبار مصر من يسأل إبراهيم عليه السلام عن سار ليل كانت العادة إنه لو عرف أنها زوجه كان يقتله ويحتفظ بالزوج فأرسل إلى إبراهيم عليه السلام يسأله عن سار فقال إنها أخته فقال إنها زوجه وهو صادق لأنها أخته في الإسلام من باب المعاريد يعني التعريض نعم نعم م. وقال لو قال لها زوجه لقتله جبار مصر واحتفظ بالزوج فأتى ساره سيدنا ابراهيم قال يا يسار هل كان هذا ديدا هذا الجبار انه كلما وجد امرأة يعني يقتل زوجها ويحتفظ بها كجارية مثلا عندها ومن الذي يعلمه بطانة السوق وجعل اهلها شيعة يستضر فكل الناس يعني يعني يمصيب عن فساد الرعية نفسها ان مجرد النسان يأتي هو وزوج او رجل امرأة فعلى على الفور يذهب الخبر الى ولي الامر يقول له ده في ست جاءت مع رجب في المكان الفلاني عشان يصطحبوها إليه يعني فساد ما فيش لأمر بالمعروف ولا نع المنكر ولا غير على الأعراض يعني فهو ده الشاهد ولعل أراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على هذا الجبار إنه لا لا تستطيع أي لا لا يدك أن تمتد إلى أي إنسان بسوء كل شيء يعني, يعني كل شيء ربنا هو الذي ينفع هو الذي يضر سبحانه هو الذي يدفع فماذا حدث بعد ذلك فقال فتح فقال يسر ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك له يقول لزوجي سيدنا إبراهيم عليه السلام وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبينني يعني إنك إذا أختي. سألك أنت أيضا أخ... فأنت في فأطولينك فأرسل إليها جبار مصر فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده تكلم عن النص مهم ذهب يتناولها ب... فأخذ يعني شل دراعه فقال ادعوا الله لي ولا اضرك طلب من السيدة سارة ان تدعو الله له ايوه م. فدعت الله فاطلقه هو علم ان فيها شيئا يعني هي مش مش مراه عاديه لذلك هو فدعاها فدعت له هو قبل م. ذلك هو الحقيقة في, ك... في نص حديث يعني يعني صلت ركعتين لله عز وجل قبل ان تدخل عليه نعم وقالت اللهم اني قد امنت بك وصدقت برسولك فلا تسلط علي هذا الطاغيه <تصفيق> يعني هو لما ذهبت اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وأيضا إبراهيم و... عليه, السلام عليه السلام وإبراهيم عليه السلام انطلق يدعو ويستغيث بالله عز وجل لأن المسألة مش يعني تصور ما من قتل دون عرضه فهو شهيد لكن المسألة مش كده ده في قضية أخرى قضية رسالة ودعوة إلى الله وحجة يبدو الله عز وجل يريد أن يقيم على أولاد القوم بس هل هل الرسالة والدعوة دكتور جمال تمنع أن, أن يدفع إبراهيم عليه السلام عن عرضه لكن هذه المسألة هيدفع الزائم هي يقاتل, يعني يقاتل. يعني يقاتل. يعني يقول ماهيش رايحة مش رايح هتروح للغاية الله نعم لكن هو المسألة هنا في حكم يقاتل هنا محفوظ بحفظ الله صح. هو له مهم أصل رسول وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يجعل لمجرم على عرضه سبيلا فلذلك هو أدرك أن المسألة تحتاج إلى الصبر وثبات ولجوء إلى الله عز وجل فلذلك نرجع أن يعني هل نفهم من هذا الكلام أن هذا الموقف خاص بسيدنا إبراهيم ولا يقاس عليه، يعني أصله لو, لو وقع أي داعية في أثر جبار من الجابرة وراوده عن زوجه، أظنه سوف يدافع عن زوجه حتى وإن قتل، وهو يعلم أن من مات دون عرضه فهو شهيد، يعني مش هيسبهال ويقول أصله أنا ما دمت داعية وهذا كافر فربنا حيحميها، يعني يعني هل هل هذا منطقي ولا إن هو يسقط على سيدنا إبراهيم ولا يقاس على هذا الموقف يعني المسألة تحتاج إلى يعني ال نحن نكمل القصة وبعد ذلك ننظر في إيه في الدروس المستفادة والخبر لكن رسول الله علمنا من قاتل مات دون عرض فهو شهيد دون مالي فهو شهيد دون لا لا يعني في مسألة لكن هنا الموقف ال ال الذي هذا الموقف الذي حدث واحنا مش لسنا أكثر غيرة على إبراهيم عرضه من الله عز وجل لكن وفي حكمة ربانية نجد عشان عشان استخلاص الحكم الشرعي هذا يحتاج يعني إلى أهل الفقه الذين يأخذون المسائل واجمعونها ثم ينتزه الحكم الشرعي في النهاية فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لها إذا سألوا خلا فماذا فعل إبراهيم فزع إلى الصلاة وهي زوجة إبراهيم عليه السلام أيضا عشان ندرك قد إن إنسان إذا دعت الله عز وجل فحينما مد يده إليها أخذ فقالت أدعو الله عز وجل أن يطلقني فأطلع فأطلق يده ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها وأشد يعني الأخذ المرة دي شل الدراعه يبدو أن نحسب بكثير من الألام نعم. فأدرك هنا أنه مش عيال إنسان عادي في قوة خارقة هنا الآن تحول بينه وبيننا من هذه السيدة الفاضلة ولذلك كما خبرها الحديث فقال ادعو الله لي ولا أضرك هو الجبار جبار مصر قال ادعو الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعت فأطلق يعني ذهب بذلك فدعا بعض صحبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر أخدمها هاجر هنا بيت القصيد هاجر دي لا يبني بها إبراهيم إيه المقصود أنه أخدمها هاجر يعني يعني أعطاها هدية, هدية نعم هدية أن إنها تقوم إنها على خدمتها ودي كانت من سادة القوم هي هاجر عليه السلام لزوجة إبراهيم التي تزوجها فيما بعد فهي أخدمها هاجر شوف هي يعني الحكمة الربانية أن يأتوا إلى مصر عشان تخدم هاجر عشان تزوجها إبراهيم عليه السلام تخدم سارة بهاجر تخدم هاجر صار بهاجر نا. عشان يتزوج بعد ذلك إبراهيم في أرض الشام. هي تهب هاجر لإبراهيم فيبني بها وتزوج. ويجند بإسماعيل إلا من سلالتي سيضف الخلق محمد صلى, صلى الله عليه وسلم. وتأتي من من أرض مصر يعني نشوف حكمة ربانية يعني. نا. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار يعني في حكمة ربانية وفي نفس الوقت قامت الحج على جبار مصر. نقول إنه كنت أني أن أن أن لا يستطيع. إنسان أن ينفع ويؤذي إنسان إلا إذا يعني كان مقدر له أن يؤذي من قبل هذا والنفع والضر بيده الله عز وجل فقل فأخدمها هاجر فأتته أي إبراهيم ز... رجعت زوجة إبراهيم عليه السلام ليسروا معها هاجر فوجدت كما ورد في الحديث فوجدت إبراهيم وهو قائم يصلي يعني هو بيستغيث بالله عز وجل لا لازال يصلي نعم. يصلي ما لا يرد البلاء إلا الدعاء هي دعت وفزعت إلى الله وربنا ستر عرضها وهو في نفس الوقت واعتقد أن في علامنا المعاصر سمعت قصص أن أحيانا قد يعني كانت جرت محاولات على اعتداء على بعض النساء في المعتقلات في إحدى البلاد فدعت الله عز وجل فصرفه عنها و و هذا البلاء الذي كادت أن تتعرض له م. رحمة الله عليها فإذا نعوز أقول ده, ده وارد أن الله سبحانه وتعالى وإذا قال ربكم استعرضوا ادعوني أستجب لكم، فاستغاف، والذي يستغيث بربنا سبحانه وتعالى ما يضيعه شيء. فهالشاهد المهم ووقام فأومى بيدهم مهم ويان قالت رد الله كيد الكافر الحديث أو الفاجر في نحريه وأخدمهاجر. ليطول من الرجل ده حصل كذا وأخدمني. يعني ط طمأنت قلب إبراهيم عليه السلام. طمأنت قلب إبراهيم عليه السلام على هذا الذي وقع. طبعا هذا الخبر التاريخي الذي رواه رسول الله محمد. طبعا رسل. هذا الخبر وارد في البخاري فلا نستطيع أن نشكك في شيء فيه. ماشل يبقى فقط. آه يبقى فقط أن نأخذ منه الدروس والعبر وووأحب أن يعني هذه النقطة تأثرناها أن نغلقها حقيقة أرجأتها للدروس المستفادة حتى لا يعني يكون الموضوع فيه أي تشتت يعني أنا أنا ما قصدت دكتور جمال إنه طبعا أنا لا أشكك في في رواية الحديث. ولا أشكك في غيرة إبراهيم عليه السلام ولكن فقط أقول إن يعني نأخذ هذه الرواية هكذا ولا تسقط على يعني لا نأخذ منها أننا إذا تعرض أحدنا لمثل ما تعرض له إبراهيم عليه السلام أن يترك زوجه يعني من من الغيرة ومن الحديث اللي هو من من مات دون دمه فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد أن يدفع عن نفسه وعن زوجه وإن مات فهو شهيد لكن يترك زوجته هكذا وهو يعلم أنها تذهب لكي تغتصب مثلا لا لا ف... يعني ما يقول بهذا أحد ما يقول قل بهذا عاقل لكنها بتتكلم على السياق الخبر التاريخي في في هذا الخبر اتصل نعم ابراهيم على ثقه من ربه لسنا نعم عليها و... وهو بينه وبين الله انما ليس بيننا وبين الله في في انه حكمه ربانيه هنا لكن طبعا احنا شفنا يعني ماذا حدث في البوسنه والهرسك وماذا حدث في كسوفه وماذا حدث في فاب غريب وماذا حدث في فجرام وماذا حدث في بلاد المسلمين يعني هذه لا لا يستطيع الإنسان يقول لا يدفع عن عرضه ولا يدفع لا هذا هذا مشروع ومن قتل دون عرضه فهو شهيد دون مالي فهو شهيد دون ديني فهو شهيد فش كلام حتى لكن هم عن السياق الخبر التاريخي هذا الوارد نجد فيه أن إبراهيم عليه السلام إنه يعني قال أوص زوجته بمسائل معينة وأو وطبعا هو أصل إن هو إلا وحي يوحى ده يوحى إليه رسول مكلم وهو رسول من أولي العزم نعم فقد يعني يكون يعني قد أوحى الله إليه أنها لن يمسها سوء وأن, وأن, وأن هذا الأمر لحكمة بل, بل يقال أن إبراهيم عليه السلام وهو يصلي رفع, رفع عليه عليه له مشهد زوجه ومحاولة الطاغية أن ينال منها وأخذه وشل حيث تشل دراعه علشان يطمئن قلب إبراهيم رب العالمين نعم زي امرأة فرعون لما قلت من ليب عندك بيتا في الجنة فشاهدت الأمر المشهد الملائكة ترفع لها بيتها في الجنة فأعتقد أنه ربنا أراد أن يطمع قلب إبراهيم وطمع الحمد لله أن السيدة سر وده بيرسم عالم مهمة جدا وهي أن ربنا قادر سبحانه وتعالى أن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وأن يريدك بخير فلا فهم أمر بالذهاب إلى موقع محين قد يكون يعني عنده فيه معلومة معينة وصلت إبراهيم لكن أمر فذهب هنا بعد الاستسلام لله رب العالمين رغم أن إبراهيم يعلم أن ذا جبار من الجباب وكافر من الكافر ولكن رغم هذا أمر فتوجه إذن في أول درس وأول معلم ترسيه هذه الرواية أننا يعني مطالبون بالاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد لأمره حتى ولو لم نعلم الهدف بشكل دقيق استنحكت نستكمل هذه المعالم وهذه الدروس بعد فاصل شهرين الكرام فاصل قصير نعود لنكمل الحديث عن إبراهيم عليه السلام وما المعالم التي ترسيها هذه الحادثة التي وقعت في مصر في حياة الأمة الإسلامية جمعاء فنلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد سألنا الدكتور جمال قبل الفاصل كنا نتكلم عن الدروس المستفادة من هذا الموقف الذي حدث مع إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة في مصر مع هذا الجبار من الجبابرة ماذا أيضا عن الدروس المستفادة من هذا الموقف؟ يعني, و... يعني من الواضح أن... أن إبراهيم عليه السلام على العلم بأن الله سبحانه وتعالى ينقل خطاه من مكان إلى مكان لحكمة ربانية وتعلم أيضا أهمية الاستسلام لله رب العز وجل في الصغيرة والكبيرة مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين إن, أن يفعل ما يؤمر به أسلم قال أسلم مقتضى الاسلام ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يقود يأخذ زوجته ويذهب إلى هذا المكان وطبعا عنده معلومات مسبقة والدليل على ذلك حينما سئل على طول في المفتوص لحظة تفتق ذهنه عن أنه أوصى زوجته بهذه الوصية في ال... ال... ال... هنا يعني في التصور اللي هو فيما تصل بالموقف هذا الكلام اللي انت بتقوله يعني أو الناس المتخصصون قالوا فيه من قتل دون عرضه فقالوا احتمال الاحتمال ان, ان ابراهيم عليه السلام كان على يقين وهو يسمح لزوجه بالذهاب ان الله سيحفظها ويحفظه لانه لم يكن على ظهر الارض مسلم ولا مسلمة غيره وهو زوجه فدي يعني عشان كده كان الموقف ومن هنا يعني وصلنا أن هذا الأمر خاص لسيدنا إبراهيم نعم. ولا مكمل. نشكك من خلاله نعم. في غيرته نعم. ولكن لا نسقطه علينا نحن نجي نعم. نعم. بعد ذلك أهمية التوجه إلى الله بالصلاة والدعاء فهذا مع بعض إبراهيم عليه السلام يعني ربنا سبحانه وتعالى لأنه الله هو المرتجى وهو الحافظ لعباده وأولياءه سبحانه وهو الذي يكشف الضر ويدفع البناء سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا لكم أيديهم هم قوم أن يبسطوا لكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فلا تأكل المؤمنون يبقى إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى إذ هم هو هم الرجل لكن من الذي كف يده الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أن يتخلى عن عباده المؤمنين الموحدين وخاصة هذا الرسول الكريم الذي ضحى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب هذا وكان وليا فما و... بالون بهذا النبي يعني هذا الرسول الكريم الذي قدم إلى النيران أيضا فصبر وثبت ولم يرجع عن دينه ما كان ممكن أن إبراهيم عليه السلام أن يقاتل مش ممكن وكان يقتل عشر خمسة عشر مساء على سبيل المثال لكن في النهاية ماذا كانت النتيجة؟ الحكمة الربانية أن يصبر ويثبت وخاصة أنه صاحب دعوة ويعلم جيدا صاحب الدعوة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ومش هيقاتل كمان ويبدن يقتل نفسا إنسانية ويعلم جيدا أن الإسلام يعني تحرم ربنا قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً وتعلموا في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد إنه من عانى على قتل مسلم ولو بشطر الكلمة جاء بين بين عينيه مكتوب يائس من رحمة الله وتعلم يعني أو نتعلم نحن من الإسلام عشان ندرك رغم إن في موقف إبراهيم عليه السلام وهو يعني أدي موقف بين ذي جبار مصر الموقف الثاني الذي سبقه حينما حاول قتله لا يحاول أنه يعني يرد على محاولة قتله بنفس الأسلوب لكنه أثر لأنه في ضوابط شرعية تضبط المسلم في حركاته حتى وإن كتب عليه القتال وهو قره الله وذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم في ضوابط شرعية الضوابط الشرعية أن الإنسان لا تقتلوا لا تغلوا ولا تغدروا و و و و ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا, ولا شيخا لا تجد الناس فرغوا نفسهم للعبادات فزروهم وشأنهم لا تحرقوا شجرة مسمرة لا تقتلوا بهيمة إلا, إلا لمأكلة يعني في ضوابط شرعية فعشان كده إبراهيم عليه السلام لم يلجأ وهو يقاوم على أرض الرفي لا يستسلم إلى أمر الله لأنه باع والله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله في استبشيروا الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم وإذن سيدنا إبراهيم هنا كان سصرفا أعتقد أملاه عليه يعني أعتقد هو موقف يعتقد الوحي وراءه لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام واضح من من من أولا لجأ إلى الصلاة وأمر إمراته أن, أن تصبر وتحته ماذا أيضا بذكر جمال؟ يعني هناك دروس أخرى كثيرا في هذا النوع يعني الدرس الآخر يعني أنه إباحة المعارض يعني رسول الأجل أقولي أنك أختي فأنا ما. أختي في الإسلام فهنا يقوله في الحديث مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعارض يبحث مالذي تذكرون ب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن من ماء. أي نعم. نعم. ويقصد من من ماء مهين وهو الرجل ان يفهم انه من ماء. لكن ما أراد مفهوم. أن يعثر الرجل يعني علامة في في غزوة بعد الشيء الثالث قبول هدية المشرك. جائزة يعني. جائزة. نعم. وأيضاً شو اخر وإجابة الدعاء باخلاص النية. اخلاص النيه في الدعاء شوف اجابه الدعاء إذا النيه في الدعاء نضمن الاجابه نعم وربنا قال لا يرد البلاء إلا الدعاء لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد البلاء إلا الدعاء في المقصود بلا يزيد في العمر إلا البر الوالدين ام البر بشكل عام اي الخير ويدخل فيه البر الوالدين والبر عموما يعني تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب يعني عاوز اقول فعل الخيرات م. فهنا ال ال ال الاخلاص ما ربنا هو امر الى عباده الله مخلصين فهنا ايضا اجابة الدعاء وإخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح بعمل الصالح لأنها أمرأت إبراهيم قالت إن كنت قد آمنت بك وصدقت برسولك فلا تصلت عليها هذا فالدعت بصالح عملها الله إنها تفرض الله وحده بالعبادة ولا تشيء فيه شيئا ف... هذا ذكرنا أيضا بموقف الثلاث الذين أغلق عليهم الغار ودعوا الله كل يعني كل دعا الله بصالح عمله فتنفرج الصخرة إلى أن انفرجت وخرجوا جميعا نعم يعني أصلي هنا يعني إغلاق الصخرة ثلاثة داخل الغار ليس أمامه أن ينطح دماغه في الصخرة لا يأتي <تصفيق> بنتيجة لكن الأعمال الصالحة دعوا يعني لو نذكر بها السيدة المشاهدين اللي هو الرجل اللي كان عنده والدين ولا يغبخوا قبلهما يعني ولا أولاده قبل أنه يطعم الأب والأم وفي يوم نأى به طلب الرزق إن نرجع متأخر فوجد الوالد الوالدين نائمين فلم يعني يوقظهما والأولاد يتضغوا أنه عند قدميه عاوزين يشربوا اللبن عشان يناموا فلم يطعمهما لم يطعمهم حتى استيقظ الأب والأم شربا ثم أعثى أولاده. فقال إن كنت قد كمتم بذلك ابتغاء مرضاتك صخرة ففرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص برضو. نفعل ذلك ابتغاء مرضاتك وابتغ... ففرج عنهم جزء من الصخرة. ثم الرجل الثاني اللي هو كان يعني كان له ابنة عم وكان يعني يراودها عن نفسه. فكان تمتنع. ففي سنة أصابتهم يعني سنة شهباء. فذهبت تقترض ابن ابن عمها فرواه دعا نعطيها في مقابل أن تخلي بينها وبين وبين نفسها فلما قعد بين رجليها قالت يعني اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحق. فقام وهي أحب الناس إليه وقال إن كنت قد فعلت ذلك ابتغامر ففرج عنا ما نحن فيه هو قام ابتغامر لما قلت له لا تفض خاف الله عز وجل فتركه وأعطاه ما أراده أي وأعطاه ما أراده نعم. عرش الثالث هي ذكرنا بها الثالث الثالثه أظن هذا الذي كان عنده أجير و... اجير ويعطيه اجرته ايوه ف... ف يعني استثمر مال الاجير الرجل لم ياخذ اجرته فاستثمر ففاضت يعني هذا ال... كان فيه بركه هذا الاجر ربنا يعني زاده يعني ونام و... فحينما رجل جاء الرجل بعد وقت طويل واساله انا كنت اشتغلت عندك ولم اخذ الاجره قال له كل الذي فرأه هذا من مالك الغنم وكل فالرجل أخذه كله ولم يترك شيء قال له تبتتري يعني تضحك علي يعني أنا اشتغلت ويجرت يوم واحد ها. ويعني حتى كان ممكن يقول له طب اترك هذا هذا هدية مني لك مثلا هذا جائز لكن ساقه كله فقال يا ربي إن كنت قد فعلت ذلك فتنة حقيقية لأن مال يعني يثمر على يستثمروا على هذا النحو يأتي بالنتائج فكان اختبار لي إن كنت قد فعلت ذلك ففرج عنا ففرج الله عنهم واجاوزوا ونجو منا فإذن هنا بركة الإخلاص والنية في الدعاء يعني وده فيها درس تاني جميل دكتور جمال إن دولة أما أغلقت عليهم الصخرة لو أعمال صالحة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى نعم نعم وهذه وثار وجدت عملا صالحا مخلصا تتوجه به لله سبحانه وتعالى فكل واحد فيها لازم يسأل نفسه أنا لو في هذه الضائقة هادعو الله بإيه إيه العمل المخلص اللي أنا عملته لله وساعتها ما أقول لرب يا رب فرج عني هذا الكرب الذي أنا فيه إن كنت فعلت هذا إخلاصا لك ولوجهك إنه يجد الله مفرجا نعم هو هذه حقيقة يعني, يعني الناس الصالحون يتكلمون عنها ان الدعاء بالصالح العمال الاخر يقول له كان فلان عمل هذا يعني عشان يسأل لكن الشيء الذي يلفط نظرنا ان هنا في ابتلاء والابتلاء للصالحين ده رفع درجاتهم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا ولعلمنا الكاذبين فهنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم رغم ما ابتلاءات ما هنا مقتضيات الاستسلام إذ رب... قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب إلا عن ملة بريم إلا من سافية نفسه قد في الدنيا وفي الأخير مصالح إذ ربه أسلم قال أسلم طب مقتضيات الاستسلام إيه الابتلاء سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل ل... لرفع الدرجات ولميز الله الخبيثة من الطيب وليهلك من هلك عن بينه محي... وللحق الحق بكلماته فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ال... المصنف بيقول ان الابتلاء هنا لرفع الدرجات فديهم وقال ان الله كشف لابراهيم حتى رأى حال الملك مع سارة معينة وانه لم يصل منها الى شيء وفيها انه من نابه امر مهم من الكرب له ان يفزع الى الصلاة زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف الحادثة شوف الدروس المستفادة فيها ما هذه دروس تربوية وتعليمية حفوظ الهدف إحنا حين عن هؤلاء هم الذين قادوا الصراع ضد الشيطان الذي يحاول اجتيال الناس عن دينهم هؤلاء هم الذين نجحوا في تحقيق الإنجازات العظيمة إبراهيم أبا عليه الصلاة والسلام هنشوف إنجازات ضخمة لما في الأخير يرفع القواعد من البيت وربنا تقبل منا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا شوف الاصطفاء. الابتلاء يعني كأن الابتلاء سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل لإعداد أصحاب التحوات للمهمة العظمى وهي إدارة الصراع لإقامة الدين وحتى تصبح كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فاا ال طبعا الموقف هذا يعني يعني كان من أث يعني من أثر نعمة الله عز وجل وبعدها طبعا إبراهيم عليه السلام مراجعه الى الارض المقدسة نعم. الارض التي بارك الله فيها العلم نعم. الى جوار المسجد الاقصى نعم فمتى اذا بشر بميلاد اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يعني هو وما قصه هؤلاء الملائكه الذين زاروه وبشروا وبما بشروا يعني الـ الـ الـ الـ الـ ربنا سبحانه وتعالى يعني كما ورد في القران الكريم وذكر عبدنا اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وطبعا لما كان في الخبر القرآني أعوذ بالله السمين عليهم من الشيطان الرجيم فبشرناها بسمراء قال تألد وأنا, وأنا وبعلي شيخ وأنا المهم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بشرا، ولكن أعتقد دي في مرحلة لاحقة لمرحلة البناء بـ بهاجر، لأن هو دي البشرة دي لأن إسحاق دي كانت في المرحلة يعني لاحقة لميلاد إسماعيل عليه السلام واستحاض هاجر إلى بيت الله العتيق. فنرجع الحديث عن إدحاق يعقوب حتى نعم. نتحدث أولا عن المرحلة الرابعة في حياة إبراهيم عليه السلام نعم. والتي ذهب فيها هو وإسماعيل وهاجر إلى بجوار بيت الله الحرام هل يعني أكيد سبق هذه المرحلة وقت آخر الذي بنى فيه بهاجر وأنجب منها إسماعيل نعم أين كان هذا الكلام يعني يعني البناء بهاجر وإنجاب إسماعيل أين كان ثم انتقل يعني هو بعدها يعني إلى هو رحلة يعني في رحلة العودة من مصر يعني هو انتهت مهمة إبراهيم على أرض مصر باستحاب سارة وهاجر إلى بيت المقدس إلى أرض بيت المقدس معنى هذا الشيء اللي هو مكث في بيت المقدس قليلا حتى بنى بهاجر وأنجى منها إسماعيل ثم توجه إلى بيت الله العالم يعني وهو كان كبير السن يعني كان بلغة 80 من عمره فزوجه سارة قالت يا إبراهيم يعني عرضت عليه أنه يبني بهاجر لعل الله يرزقه منه الولد فرزق بسارة هي التي عرضت, على عرضت عليها أي نعم هي التي عرضت عليه أن يبني بهاجر لماذا؟ لأنها كانت لا تلد هي هي لا تلد كانت كبيرة في السن ولا مبشر قال وهذا بعلي شيخا أعليد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ فهي القضية قالوا كذلك قال ربك أنه حكيم يعني فالشاهد هنا بس واضح أن الزوجات دولة دكتور جمال مش زي يعني نفوسهم فيها من الرقي يعني ما يجعل الزوجة ترشح زوجا لزوجها و... وتبقى موفقة وهي اللي تطلب منه يتزوج من السيدة هاجر حتى يرزق منها الولد أ... أظن النهاردة لو في في هذا الوقت يعني حدث مثل ما حدث ف... فلن يكون هناك مثل هذا الترشيح يعني. لا مش في كل البلاد في بلاد ترى لا ترى في ذلك يعني واصلا في كثير من البلاد زي مثلا على أرض المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليج لا يرون حرجا في أن ست يعني الرجل يتزوج زوجا آخر، يعني هذا الأمر لا هنا ح العادات والتقاليد، وأنا بعث هذا يعني طبعا يعني ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورابع، وربنا بعد كده قال فإن خفتهم فوحي لهم ملكة إيمانكم، لا. فإذا المفروض لا حرج هذا شرع ربنا، ففي ناس يتقبع يعني أخت أخشى ما يعني طالما دهت الأصل في في الإسلام ما يجيبش نضيق واسعا ربنا سبحانه وتعالى ده شيء مشروع ربنا شرعه كونوا الناس يبقى في غيره نعم فيش مشاكل وارد يبقى في الغيرة لكن طالما ربنا ربنا سبحانه وتعالى أباحى هذا فده حرج على أن الإنسان يعني يتزوج ذلك موطيرا ذهب إبراهيم عليه السلام مع هاجر وإسماعيل إلى بيت الله الحرام أو مكان بيت الله الحرام لماذا كانت هذه الرحلة؟ يعني إبراهيم عليه السلام يعني لا شك فيه أنه أمر من ربه سبحانه وتعالى عن أبي يعني هو أيضا كان يطلع. استجابة أيضا لأمر الله نعم وحي. وحي من عند الله عز وجل عن نه. رسول الله خبر أيضا والد في صحيح البخاري نه. أكثر من رواه طبعا أين صار في هذا الوقت؟ هي صار تركها, تركها بجوار فيه. بيت المقدس وأخذ هاجر وإسماعيل إلى آه. السحه بقى هو الحديث يعني يظهر طب استاذنك ناخد نص الحديث بس بعد الفصل مش هيدي الكلام فاصل قصير ونعود لناخذ نص الحديث ونعرف ما الذي حدث في انتقال إبراهيم عليه السلام من فلسطين إلى بيت الله الحرام نلتقي بعد الفصل اهلا بكم من جديد سرنا دكتور جمال قلنا إن سيدنا إبراهيم انتقل بهاجر وإسماعيل إلى بيت الله الحرام أو المكان الذي رفع فيه القواعد بعد ذلك وترك سارة في بجوار المسجد الأقصى ماذا فعلت هذه الرحلة يعني أو يعني يجب ندرك إن المصادر هنا هي المصادر الإسلامية يشوف الأعداء الذين يقولون أن التوراة المصدر وأحيانا عن سيرة إبراهيم وذريات عليه السلام وأنه ما فيش مصدر آخر إحنا عندنا يعني لو نرجع إلى القرآن الكريم وإلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد تفصيلا دقيقا وأخبار موثقة عن هذا رأى يعني رأى الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يصطحب إسماعيل عليه السلام وهو طفل رضيع مع أمه هاجر إلى جوار بيت الله العتيق هنشوف بعد شوية ان بيت الله العتيق يبدو كان حدث حدثة طوفان او اي حدث يقول كان لما وصلت كانوا كان الرابية تأخذ من عن يمينه وعن شمال المهم نص الحديث البخاري مرة اخرى من السلام ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يقول كده انه وصل استحب هاجر وابنها اسمعي وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد يعني المسجد الحرام موجود ها؟ ها. في وضع أساسه أدم عليك. وفوق زمزم يعني الموضع اللي ايه هتنتغجل فيها خلبي زمزم, زمزم. آه. وليس بمكة وما إذن أحد يعني مكان سبعين وليس بها ماء فوضعهما هنالك سب. مفيش ناس مفيش ماء ما. مفيش أحد ما. ومفيش حد يؤنس يونس وحشتهم ووضعهم وضع عندهما جرابا فيه تمر وثقاء فيه ماء شوية تمر وشوية مية هذا مية. كل ما يملكه ثم قاد إبراهيم منطلقا سبه منطلق عشان يرجع لبيت المقدس فتبعته أم إسماعيل السيدة هاجر فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي والله سؤال منطقي <تصفيق> طبعا سؤال منطقي <تصفيق> لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها نشوف الموقف ده يعني تس... ليس إن إبراهيم ما أعدش معاها كده وفاهمها وقال لها يا هاجر أنا ربنا أوحالي إن أسيبك في المكان ده يعني... لكن هيبدو يعني هو المسألة في فرق بأنه أعلمت وعرف معنى الاستسلام لرب رب العلمين من ربنا مش يضيع حم وفيه فرق عند التجربة العملية انك بواد غير زي زرع مفيش حد يؤنس وحشتهم ومع الطفل الرضيع وماء قليل وطمع الصحراء جرداء فحتى إلا يخاف على يعني هو يريد أن يربيها على هذا المعنى يعني كما أنه ينتقل وخطوته محسوبة من خلال وحي الله سبحانه وتعالى وكلما أمره الله بخطوة نفذها حتى لو لم يعلم ما وراء هذه الخطوة من هدف أو كذا فهو يريد أن يعلمها ذلك أن معنى الاستسلام لله نعم نعم استدفت لحيث بإفهماها يعني واحتمال كبير أني كنت أقلم وخاصة أنها سمعت بالقصة وشاهدت ما حدث على أرض مصر حينما أخدمت هاجر لسارة نعم. والرحلة العودة لابد أن سمعت القصة بحزافيرها وعرفت أولا معنى الاستسلام إنه يذهب إبراهيم وزوجه إلى مصر واحدث الحاجس ويستسلم وتكون النتيجة الطيبة التي شاهدناها أيضا هنا يعني كأنه علشان كده هو موقفه لم يلتفت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا وربنا إلا أمرك بهذا فيقول قال نعم قالت إذن لا يضيعنا هنا أظهر استسلامه نعم هي قال لا هي كانت تريد ان تسمع الكلمة دي لا. ان ربنا هو اللي امرني انني يعني امرها ان تترك ان يترك زوجه الحبيبة الى قلبي اللي رزق منها بطفل بعد سنوات طويلة ده طفل الوحيد لم يكن قد رزق باسحاق بعد لا. ويترك طفله ومعهم شأنة الشيط تمر الشيط مائي فقط فلذلك هو قال لا يضيع يقولوا اذا ثم رجعت فانطلق ابراهيم هنا فقال السنه التي نتعلمها ان الإنسان يسن له قبل أن يترك بيده وزوجه لسفر أن يصلي ركعتين لله عز وجل ويدعو لاهله السنه دين المحة في سيرة إبراهيم ودين يتعلم منه محمد صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم عليه السلام ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حتى لا يرونه استقبل بوجهه البيت يعني إذن البيت كان موجود نعم مش إبراهيم هو أول من وضع قواعد البيت العتيق نعم البيت كان موجود البيرفع إبراهيم, إبراهيم أيوي يعني الذي وضع البيت العتيق أساس البيت العتيق اللي بنى البيت العتيق هو آدم عليه السلام يعني عشان ندرك لأن الأول إن أول بيت وضع AS الذي بكت مباركا يعني إبراهيم عليه السلام هو أول الناس ولذلك هنا استقبل ده نص الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينطق كل كلمه محسوبه عشان كده احنا بنعتمد على ايراد النصوص عشان احنا بنشهدش الا في حدود في اجتهاد الفقهاء والعلماء قال فاستقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أدي أول طلب فجعل أفئدة من الناس تهو إليهم وارزقهم من الثمرات هل هو طلب أو أنه عل لفجعل أفئدة من الناس تهو إليهم ليقيموا الصلاة لا هو فجعل أفئدة من الناس تهو إليهم معه شان يعني إيه وزير اخول سبحانه وتعالى و وهو دي تأتي في صورة إبراهيم عليه السلام النبي قال صلى الله عليه وسلم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لا. أول طلب ربنا ليقيم الصلاة فاجعل الأفئدة مننا ليقيموا الصلاة لي لأن الصلاة عمود الدين لا. لأن الصلاة ضمن الرزق لأنها ركن الإسلام وعارف لو ولاد لو زوجوا حافظت على الصلاة وزريته حافظت على الصلاة ربنا سبحانه وتعالى هيرزقهم منفصل لأن رميت تقي الله يجعل لهم خراجة ويرزقهم الحيس لا يحتسب ودي مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين فإذا هو كان أول طلب إنه ممكن بتصلح دي ونسهم لكن عارف إنه ربنا مش يضيعهم لكن طل الطلب فجعل أفئدة من الناس تهؤ إليهم وارزقهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهو إليهم وارزقهم من الثمرات نعم لهم يشكرون يبأ أول طالب إيه؟ أن يقيموا الصلاة إن عشان كده كان دعوته ربنا وجعلنا مسلمين لك من درياتنا أمة مسلمة تصورتaries ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهو إليهم أي اجعل أفئدة من الناس تهو إليهم هو. حتى بدا يقيم الصلاه حتى يعينهم ذلك على إقامة الصلاه لا لا المطلب الرئيسي ان عاوز يصمن عشان كده هو يعني هو لم يقل اللهم اجعلهم يقيموا الصلاة هو قال لي يقيموا الصلاه فجعل افئدته وكان هو لما ربنا إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لله رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون دي الاستسلام اللي رب العالمين الي يقيم فوصا وصاهم بالاسلام هنا نعم. فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند رب بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة أول حاجة عاوز يطمن ولاده رب جعلني مقيما الصلاه يوم ذريتي نعم ربنا فاجعل من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات ده قمة الاستسلام والتجرد رب عارفنا ربنا مش هيضيعهم عشان عاوز ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهذه الدعوة بهذا النص فجعل أفئدة من الناس تهولين فعلا أصبحت أفئدة الناس معلقة بهذا البيت منذ هذا الوقت وحتى الآن وإلى أن تقوم الساعة معا. ومن يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يظل قلبه معلقا بمنته فعلا فعل أفئدة من الناس هي. مش ناس وخلاص دعوة مباركة ها. نسمة مباركة إبراهيم عليه السلام وذريته ها. يعني وهاجر نسمات مباركات معناه زقول لأيه إلى مهد البشرية الأول بيت الله العتيق في جزيرة العرب في حرم الله الآمن فالدعوة دي هنا فعلا فاجعل افئدة من الناس تهو الى ما اللحظ بعد شوية ان لما تنبع زمزم وبعدين العرب في الصحراء رحموا المية شافوا طيرا عائفا في المنطقة فقالوا عهد ان المنطقة دي مفاش حد الطير ده بيحوم في المنطقة دي فذهبوا وجدوا هاجر عليها السلام وابنها اسماعيل فطالوا منها تقعد جمعا ان تسمح لهم بالنزول معها فقالت بشرط لا حق لكم على الماء عاوز اقول شوف الدعاء يعني بل... لا حق لكم على الماء الكثير. يعني ما تتحكموش في الماء ما تتحكموش في ممكن يشربوا منها آه اشربوا وهو واخت... واستفيدوا من المياه لكن ما تبيعوش فيها او في الناس نعم. ودي من رحمه عشان كده تجري... تجري ان زمزم حرة طليقه <تصفيق> يستفيد منها الناس منذ كم سنة منذ قبل أبو عسد محمد أربعة دامنش منذ محمد صلى الله عليه وسلم فأدى هذه الدعوة بتاعت إبراهيم لأنه نبعت زمزم بين تحت قدمي إسماعيل عليه السلام يعني من كم من حوالي من هو وصل 18 و 50 58 وصل إلى أرض الشام ثم رحلة مصر ثم رجع إلى بيزة... يعني كان حوالي برضه في القرن من, متس... من, و... من يعني كان بين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حوالي 2500 سنة أيوة. ومن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن الف... 1400 أيوة. ويعني حوالي مثلا 4000 هم... سنة مثلا نعم 4000 سنة من... ولذلك زمزة الله بارك عليها وعلى أصحابها وعلى الذين يقومون على أمرها الخير العظيم ده نعمة والله نعمة ما. سابقة يعني هذه الأرض المباركة اللي مش لا عندهم نهر نيل ولا عندهم ولا رافدين ولا دكتور جمال من منذ انبع أن هذا الماء وحتى الان ما فيش مره مثلا يتقال الميه قطعت ما فيش ميه الميه خلصت يعني علميا او بنظرة عقلية ما حدش يقدر يفسرها ولكن هي فعلا استجابة <تصفيق> دعوة <تصفيق> ابراهيم عليه السلام اللهم لك الحمد والشكر يا رب لك الحمد وجزى الله خير جزاء كل من قام على أمر هذا البيت العتيق الذين يخون على خدمة هذا البيت العتيق والقائمين والعاكفين والركع السجود لا شك فيه هنا أن نلقى إبراهيم عليه السلام يعني الحقيقة النص القرآني يعني يعني يضع والنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع أيدينا على أشياء على جانب كبير من الأهمية نحن نتكلم فيها لكن نحن نواصل الآن بعد موقف ودع الله عز وجل أن يرسل فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام يقول له حتى بلغ يشكرون وجعلت مش إبراهيم خلاص لكن نعم. إيه دع الله واستودع الله زوجه وطفله الرضيع نعم. الذي لا يضيع الوضائع الله الذي لا يضيع الوضائع هنا كانت الوديعة غالية من السنة قلت. نقول استودعكم الله الذي لا أيوه تضيع الوضاع. نعم كذا قال صحيح. استودع الله دينكم وآمانتكم وخواتيم أعمالكم هو يقول المسافر كده استودعوا بنا دول دينكم وامانتكم وختام اعمالكم فيقولوا له ادعوا لنا ادعوا لنا ربنا ربنا يعطى هو يقول لهم ادعوا فدعوا الله عز وجل لنا فيقولون نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تبعنا يقول يعني في دعاء زودكم التقوى الله ووارث لكم لكم الخير حسشاء شاء يعني فينا في دعاء لأن دعاء المسافر مستجاب عشان كده طلب دعاء مهم فالمهم يقوله ماذا فعلت السيدة هاجر رضي الله عنها وارضاها يقول جلست ترضع طفلها تشرب مية وترضع طفلها يعني نص الحديث وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت أوه. وعطش ابنه وإذا عطشت ف لا لن يوجد لبن. لبن نعم فع و... وجعل التنزل إليه يتلوى طب... يعني عاوز يأكل عايز يأكل مم. أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه مش وعن... هذا تشوف ابنها بيتألم نعم فوجدت الصف أقرب جبل إلى الأرض أقرب جبل تطلع فوقه لعلها تجد أحدا في الوادي عاوزة تنظر في ال في الوادي لا. في حد يكون عنده مية يقولوا جعلت فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض ياليها فقامت إليه ها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي عشان كذا اللي بيروح الحرم هذا هو الصفر. السعي بين الصفاء والمراة لكن هي حتى هو بيطلع الجبل ينظر إلى بيت الله العتيق ثم يدعو دعاء معين لا يا الله وحدة صار قاعد نصر صار عبده عاوز الدعوة زي ما الحساب المهم الشاهد تنظر علها هل ترى أحدا فلم تحرى أحد فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا يا الله وظلت هكذا سبع أشوات سبع أشوات رايحة جاية تطلع على للصفا وتطلع على المروة على تجد عند أحدا يقول سعي الانسان المجهود ثم يعني تعبانة مش أدرى ومع ذلك بتبذل جهدها يعني نعم ففعلت ذلك سبع مرات كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فذلك سعي الناس بينهما نعم شوف الرسول يعني شوف مناسك الحج نعم وشوف مناسك العمره زمزم حتظهر بعد شوية والسعي بين الصفة والمروه الصفا والمروه يعني الله جعلها من مناسك عبادات نعم. عبادات السعي عبادات مقننة مشروعة يعني إذن العج والسعي عبادات مقننة مشروعة من زي ما يقول المجرمون الذين زوروا تاريخ الأمة وقالوا عادة عربية قديمة يا مجرمين هذه هذه عبادات مقننة مشروعة نعم. وربنا سبحانه وتعالى ضرب نموذجا حيا علشان الناس يتعلم عشان كده ربا سلم هي هيعلق على ذلك تعليقا جميلا في في هذا في هذا المجال لما يقول فنحن فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضا. فذلك ف... سعيهم. أيوة. بين الصف والمروة. فااا فسأ هي في النعم صراحة فمساعس مشح التجار. فقال قال ابن عباس فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا. فقالت. غير يوم يث. صح تريد نفسها ثم تسمع. فصور النجدة يعني, يعني أسكت نفسها. نفسها آه آه فسمعت. فسمعت ايضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث إذا كان فيه حجت غصن بيها قد أسمعت. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. يبحث بعاقبه أو قال بجناحه درواية النبي صل عليه نعم الله. حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه وتقول بيدها كذا هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال نبسلم يرحم الله أم, أم, أم إسماعيل لو ترك الزمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا كان الزمان هدياتهم غرقت الدنيا كان مم. نهر يجري مم. سبحان الله سبحان شوف يعني ال الفضل افتتح ليس ساجن قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة لا تخاف الضعة هنا بيت الله العتيق يبني هذا الغلام واقبو وإن الله لا يضيع أهله كم بشارة يعني شوفوا لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع آه. آه هذه البشارات الدكتور جمال والدروس المستفلة من هذا موقف أظن يعني لابد أن يكون لها لنا معها وقفة طويلة ولكن أستأذنك نرجعها للحلقة المقبلة ولكن في النهاية نشكركم شكرا جزيلا شكر الله لكم ونسأل الله أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع نستأنف فيها حديثنا عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته